قال ربعي بن عامر لرستم عظيم فارس إن الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام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 إننا للليل نبيد جمع الظلام قد مللنا الكلام ومللنا الملام فسنمضي بها ولن نخاف الملام يا دين السلام, <تصفيق> السلام. <تصفيق> اننا للليل اهل <تصفيق> قد بد ذلنا والعار مقام أعلنت بأن عزلة لن يموت عمنا العز فإن نسف الكرام باسمعوها قد عرت صوت السكون قد بد ذلنا والعار مقام أعلنت بأن عزلاء لن يموت عمنا العز فإن نسف الكرام الطلام. قد منللك وقلن للملائ كن نمضي بها ولن نخافها يا السلام إن دار الليلات لبيد جمع القنا قد منللك وقلن للملائ كن نمضي بها ولن نخاف الملا وش مجد على سماء الخلد ارفعوا رايه دين رب السلام واشهدوا النصر لنا بتلك الحدود عاد الاسلام وعاد جن الحسام وانقشوا المجد على سماء الخلود ارفعوا رايه Fase mg i فسنمضي بنا ولن نخاف المنام يا دينا السلام يا السلام يا